اثنى عشر استمع وقعد ثم لون بلون الصورة المناسب لها كما في المثال فيل ديك بط جمل قط بقرة فأر نحل تمساح حمامة